قناة روايات مسموعة على اليوتيوب تقدم مغامرات شارلك هولمز عصبة ذو الشعر الأحمر للكاتب أرثر كوناندويل الجزء الثاني كان صديقي موسيقياً متحمساً، حيث لم يكن عازفاً قديراً جدا وحسب، بل كان أيضاً مؤلفاً موسيقياً لا يستهان به، لهذا فقد جلس طوال بعض الظهر في المقعد الأمامي للمسرح، تغمره السعادة القصوى وهو يلوح بأصابعه الطويلة النحيلة في تناغم مع الموسيقى، في حين كان وجهه مبتسما بلطف وعيناه حالمتين، على خلاف وجه وعيني هولمز الذي يسعى طوال الوقت خلف المجرمين هولمز القاسي الحد الحواس والمحقق الجنائي المتأهب دائما إن كان من الممكن فهم ذلك وفي شخصيته الغريبة تفرض طبيعة هولمز المزدوجة نفسها بالتناول فدقته المتناهية وذكاؤه يمثلان كما اعتقدت دائما رد فعل مضاد لمزاجه الشاعري ونزعته التأملية الذين يسيطران عليه من حين إلى آخر حيث ينقله هذا التقلب في طبيعته من حالة الكسل الشديد إلى حالة من النشاط المستبد وكما أعرف جيدا فهو لا يكون مهيبا بحق إلا عندما يظل لأيام متصلة مسترخيا على كرسيه المريح غريقا وسط أعماله المرتجلة وبعدها تتملكه فجأة رغبة في المطارضة وترتفع قدراته التحليلية الرائعة إلى مستوى التبصر حتى ينظر إليه الناس الذين لا يعرفون أساليبه بتشكك كما لو كان يملك من القدرات ما لا يملكه أي إنسان ولذلك فعندما رأيته بعد ظهر ذلك اليوم وهو غارق في الموسيقى في قاعة سين جيمس شعرت في انتظار من يسعى وراءهم وقتا عصيبا عندما خرجنا قال هولمز لا بد أنك تود الذهاب إلى المنزل يا دكتور أجل سيكون هذا جيدا وأنا سأقوم ببعض الأعمال التي قد تستغرق عدة ساعات فقضية ميدان كوبورغ خطيرة ولماذا هي خطيرة؟ توجد نية للقيام بجريمة كبيرة وعندي من الأسباب القوية ما يدفعني إلى الاعتقاد بأننا سنصل في الوقت المناسب لمنيها في أي وقت؟ الساعة العاشرة ستكون مناسبة تماما ساكون في شارع بيكر في العاشرة جيد جدا وأريد أن أقول لك يا دكتور إنه قد يكون في الأمر بعض الخطر ولذلك أرجو أن تتكرم وتحضر المسدس في جيبك ثم لوح بيديه وسدار على أقبيه واختفى وسط الزحام أنا واثق من أنني لست أكثر غباء من أقراني ولكن دائما ما ينتابني الحزن بسبب إحساسي بغبائي في تعاملي مع هولمز فهأنا قد سمعت ما سمعه ورأيت ما رآه وبالرغب من ذلك فقد كان واضحاً من كلماته أنه لم يعرف فقط ما قد حدث ولكنه قد عرف أيضاً ما كان على وشك الحدوث في حين كانت القضية كلها ما زالت بالنسبة إلي محيرة وغريبة وقد فكرت في الأمر كله وأنا متجه إلى منزلي بدءاً بالقصة الغريبة لناسخ الموسوعة الأحمر الشعر ووصولاً إلى زيارة ميدان كوبورغ والكلمات المنذرة بالسوء التي قالها هولمز قبل أن يتركني ما هذه الزيارة الاستكشافية؟ ولماذا يجب علي الذهاب مسلحا؟ وأين سنذهب؟ وماذا سنفعل؟ شعرت من تلميح هولمز أن مساعد سمسار الرهانات ذا الوجه الحليق هو رجل مرعب رجل قد يقوم بلوابة خطيرة حاولت فك رموزها ولكنني استسلمت في يأس ونحيت الأمر جانبا انتظاراً لأن يحمل الليل شرحا لكل هذه الأسئلة كانت الساعة التاسعة والنصف حين غادرت المنزل وعبرت المنتزه ثم الشارع أكسفورد حتى وصلت إلى شارع بيكر فوجدت عربتين تنتظران أمام الباب وعندما دخلت إلى غرفة هومز وجدته منهمكاً في محادثة مفعمة بالحيوية مع رجلين وقد عرفت أحدهما حيث كان بيتر جونز وكيل الشرطة الرسمية في حين كان الآخر طويلا نحيلا له وجه كئيب ويرتدي قبعة رسمية ومعطفا شديد الأناقة يصل حتى الركبة قال هولنز وهو يغلق أزرار معطفه الصوفي القصير ذي الصدر المضاعف ويأخذ صوت الصيد من فوق الرف حسنا لقد اكتمل جمعنا أعتقد أنك تعرف السيدة جونز يا ووتسون من الشرطة البريطانية ودعني أعرفك بالسيد ميريوذر الذي سيكون رفيقنا الليلة في مغامرتنا قال جونز بطريقته المتعالية سنقوم بالمطاردة أزواجا هذه المرة أيضا معا يا دكتور فصديقنا هنا كما ترى ماهر في البدء بالمطاردة وكل ما يحتاجه هو كلب عجوز ليساعده في القبض على الفريسة علق السيد ميريوذر بك أبا أرجو أن لا نجد في نهاية مطاردة نقطة برية قال رجل التحري بتعال يمكنك أن تثق بالسيد هونز يا سيدي فله أساليبه الخاصة التي أرجو أن لا يمانع في قولي إنها تميل إلى النظرية وإن كانت رائعة ولكنه يملك غريزة المحقق وليس من المبالغ فيه أن نقول إنه قد قام مرة أو مرتين بالتفوق تقريبا على الشرطة الرسمية مثل ما حدث في جريمة قدل السولتو وكنز الأغرا قال الغريب باحترام لو أن هذا رأيك يا سيد جونز فلا بأس إذن وإن كنت أعترف بأنني سأفتقد دورة لعب الورق فهذه هي ليلة السبت الأولى التي لا ألعب فيها الورق منذ 27 عاما قال شرلوك هولمز أظن أنك ستجد أن رهانك الليلة سيكون أعلى قيمة من أي رهان قمت به من قبل وأن اللعب سيكون أكثر إثارة فبالنسبة إليك سيكون الريهان بما يقرب من ثلاثين ألف جنيه وأما بالنسبة إليك يا جونز فسفيكون على شخص تمنيت القبض عليه جون كلاي القاتل واللص والمخرب والمزور إنه شاب صغير يا سيد مريوذر ولكنه زعيم في مهنته وأنا أفضل القبض عليه أكثر من أي مجرم آخر في لندن فجوني كلاي رجل جدير بالملاحظة حيث كان جده دوقا ملكيا وذهب هو بنفسه إلى كلية إيتون وأكسفورد كما أن عقله في مهارة أصابعه وبالرغم من أننا نرى آثاره في كل اتجاه إلا أننا لا نعرف أبدا أين نجد الرجل نفسه فقد يسطو على أحد البيوت في اسكتلندا في أسبوع ثم يجمع المال لبناء دار أيتام في كورنول في الأسبوع الذي يليه لقد سعيت في آثاره لسنوات ولما استطع رؤيته حتى الآن قال هولمز أتمنى أن يحالفني الحظ وأعرف أحدكما بالآخر الليلة لقد خطت مع السيد كلاي جولة او اثنتين ايضا وانا اتفق معك على انه زعيم في مهنته لقد تجاوزت الساعة العاشرة على اي حال وحان وقت البدء بالعمل فلو تكرمتم بركوب العربة الاولى فساركب وانا وواطسن في العربة الثانية لم يكن شيرلوك هومز ميالا الى الحديث خلال الرحلة الطويلة بل مال إلى الخلف في عربة الأجرة وهو يدندن بالألحان التي سمعها بعد الظهر وسارت العربة وهي تقرقع عبر متاهة لا نهائية من الشوارع المضاءة حتى وصلنا إلى شارع فارغينتون علق صديقي قائلا لقد اقتربنا الآن إن السيدة مريوذر مدير لأحد البنوك ومهتم شخصيا بالقضية كما رايت ان نستحب جونز أيضا، انه ليس شخصا سيئا وإن كان غبيا تماما في مهنته ولكن لديه فضيله ايجابيه واحدة، فهو شجاع ككلب الصيد وعنيد كسرطان البحر حين ينشب مخالبه في أحد الاشخاص ها قد وصلنا إنهما بانتظارنا وصلنا الى نفس الطريق المزدحم الذي كنا فيه بالامس فصرفنا عربتي الأجرى وتبعنا إرشادات السيد ميريوذر حيث سرنا إلى الأسفل عبر ممر ضيق ثم دخلنا من باب جانبي قام بفتحه لنا وفي الداخل كان الرواق صغير في نهايته بوابة حديدية هائلة جدا فتحها أيضا فقدتنا إلى درجات حجرية ملتوية تنتهي عند بوابة هائلة أخرى حيث توقف السيد ميريوذر ليشعل مصباحا وبعد ذلك قادنا عبر ممر معتم تفوح منه رائحة الأرض، بعد أن فتح بوابة ثالثه حتى وصلنا إلى قبو أو سرداب واسع فيه أكوام من الصناديق والاقفاص الضخمة. رفع هولمز المصباح عاليا ونظر حوله ثم قال لا يمكن اختراقكم من الاعلى بسهوله قال السيد مريودر وهو على البلاط الذي يغطي الارضيه ولا من الأسفل أيضا، ثم أضاف يا للعجب، يا إلهي، إنه يصدر صوتا أجوف قال هولمز بجد يجب حقنا نطلب منك التزام الهدوء، لقد عرضت الآن نجاح مهمتنا إلى الخطر أرجو منك أن تتكرم وتجلس على أحد الصناديق ولا تتدخل جلس سيد مريوذر على أحد الصناديق وعلى وجهه علامات الديق الشديد، في حين نزل هولمز على ركبتيه إلى الأرض، وبدأ يفحص الشقوق بين الأحجار بدقة مستخدماً للمصباح والعدسة المكبرة، لم يحتج إلا إلى ثوان قليلة ثم هب واقفاً على قدميه ثانية والعدسة في جيبه وقال، أمامنا ساعة على الأقل، فلن يستطيع القيام بأي خطوة حتى ينام سمسار الرهانات الطيب في سريره بهدوء وبعدها لن يضيعوا أي دقيقة لأنهم كلما أسرعوا في إنهاء عملهم أتيح لهم وقت أطول للهرب أما في الوقت الحاضر فنحن يا دكتور كما بد أنك قد تكهنت في قبو فرع المدينة لأحد بنوك لندن الرئيسية والسيد مريوذر هو مدير فروع البنك كلها وسوف يشرح لك الأسباب التي تجعل المجرمين الأكثر جرأة في لندن يهتمون بهذا القبو في الوقت الحالي همس المدير إنه الذهبنا الفرنسي لقد تلقينا تحذيرات كثيرة تقول بأن من المحتمل أن يحاول أحد سرقته ذهبكم الفرنسي؟ نعم لقد واتتنا الفرصة منذ بضعة شهور مضت لكي نعزز مواردنا فاقترضنا لهذا الغرض 30 ألف قطعة ذهبية من بنوك فرنسا وقد أصبح من المعروف أننا لم نستخدم المال بعد وأنهما يزال موجودا في قبوينا فالصندوق الذي أجلس عليه يحتوي على ألفي قطعة ذهبية معبأة بين طبقات من رقائق القصدير إن مخزوننا من السبائك الذهبية يفوق بكثير في الوقت الحالي ما هو مألوف في مكتب فرع واحد وقد تخوف المديرون من هذا الأمر أضاف هولمس قائلا وكان لهذا الخوف مبرراته القوية ولان علينا تنظيم خطتنا البسيطة حيث توقع أن تصل الأمور إلى ذروتها خلال الساعة وفي هذه الأثناء يجب علينا أن نضع الغطاء على المصباح الداكن يا سيد مريوذر ونجلس في الظلام؟ أخشى ذلك كنت قد أحضرت مجموعة من ورق اللعب وفكرت أن بإمكاننا تكوين مجموعة حتى نتمكن من لعب دور الورق التي تعودت عليها رغم كل شيء ولكنني أرى أن استعدادات العدو قد وصلت مرحلة بعيدة تجعل من غير الممكن أن نخاطر بوجود إضاءة وقبل كل شيء يجب أن نختار مواقعنا فنحن نتعامل مع رجال يتمتعون بالجرأة الشديدة وبالرغم من أننا سنأخذهم على حين غرة إلا أنهم قد يؤذوننا ما لم نحترس ساقف خلف هذا الصندوق وعليكم أن تختبئوا خلف تلك المجموعة وبعد ذلك حين أفاجئهم بإشعال الضوء قموا بالهجوم عليهم على الفور ولا تتردد في إطلاق النار عليهم يا ووتسون لو بدأوا بإطلاق النار وضعت مسدسي مرفوعاً على الصندوق الخشبي الذي كنت أقبع خلفه، في حين أغلق هولمز غطاء المصباح وتركنا في ظلام دامس، ظلام لم أختبره من قبل، وبقيت رائحة المعدن لتطمئننا بأن الضوء لم ينطفئ، وجهز للإنارة في أي لحظة، همس هولمز قائلاً، ليس لديهم إلا مهرب واحد، وهو العودة عبر المنزل في ميدان كوبورغ أرجو أن تكون قد نفذت ما طلبته منك يا جونز يوجد عدد من رجال الشرطة ينتظرون عند الباب الأمامي للمنزل إذن فقد أغلقنا عليهم كل المنافذ ويجب علينا أن نجلس الآن وننتظر بدأ أن الوقت يمر ببطء شديد وقد ظهر فيما بعد أن تلك المدة لم تتعد الساعة وربع الساعة إلا أنني أحسست وكأن الليل قد أوشك على نهايته وأن الفجر أصبح وشيكا كانت أطرافي متعبة ومتشنجة لأنني خشيت من تغيير وضعي وبالرغم من ذلك فقد كانت أعصابي مجدودة لأقصى حدود التوتر وكان سمعي مرهفا لدرجة أنني لم أسمع فقط أنفاس مرافقية بل استطعت تمييز صوت التنفس الأكثر تثاقلا وانخفاضا لجونز الضخم من التنفس الضعيف المتقطع لمدير البنك كنت أستطيع رؤية الأرضية من موقعي حين أنظر من فوق الصندوق وفجأة لمحت شعاع ضوء في البداية لم تكن إلا شرارة لامعة على حجر الأرضية ثم استطالت لتصبح خطا أصفرا وبعد ذلك ودون أي تحذيرات أو صوت انفتح شق وظهرت يد يد بيضاء إخذت تتحسس وسط منطقة الضوء الصغيرة وقد ظلت اليد بأصابعها المتفحصة بارزة خارج الأرضية لدقيقة أو وبعد ذلك سحبت فجأة كما ظهرت وساد الظلام ثانية في معد الشرارة البراقة التي حددت الشقة الموجودة بين الأحجار إلا أن اختفاءها لم يدم إلا للحظات فقد سمعنا صوت تحطم وانسلاخ ثم انقلب أحد الأحجار على جانبه ليترك فتحة مربعة واسعة تسلل خلالها ضوء مصباح ثم أخذ شخص له وجه فتي متميز يسترق النظر من فوق الحافة، وينظر حوله بحماسة، وبعد ذلك وضع يديه على جنبي الفتحة، ثم أخذ يسحب نفسه حتى ظهرت كتفاه، ثم خصره، وأخيراً وضع احدى ركبتيه على الحافة، وبعد لحظة كان واقفاً على جانب الحفرة يسحب رفيقاً له رشيقاً قصيراً مثله، وله وجه شاحب وشعر أحمر للغاية قال هامسا المكان خال تماما هل معك العدة والحقائب؟ يا إلهي اقفز أرشي اقفز وسأحاول ونتبعك كان شيرلوك هومز قد هب واقفا وأمسك بالدخيل من يقته أما الآخر فقد غاص أسفل الحفرة ثم سمعت صوت قماش يتمزق حين قبض جونز على طرف ملابسه لمع الضوء على أنبوبة مسدس ولكن وسط هولمز انهال على رسخ الرجل فسقط المسدس على الأرض الحجرية مقاقعا قال هولمز بهدوء لا فائدة من ذلك يا جون كلاي ليست لديك فرصة على الإطلاق أجاب الآخر ببرود شديد هذا ما أراه وإن كنت أتخيل أن زميلي بخير بالرغم من أنني أرى أنكم حصلتم على ذيل ميطفه قال هولمز ينتظره ثلاثة رجال عند الباب حقا يبدو أنك قد قمت بكل شيء على أكمل وجه يجب علي نهنئك وأنا أيضا هنئك حيث كانت فكرة جماعة ذوي الشعر الأحمر جديدة جدا وفعالة قال جونز سترى زميلك ثانية في الحال فهو أسرع مني في نزول الحفر انتظر حتى أعدل قباتي علق سجيننا قائلا حين قرقعت الأطواق المعدنية على رصغيه أرجو أن تضع يديك القذرتين عليه قد لا تكونان مدركين أن الدم النبي لا يسر في عروقي لهذا أرجو أن تتكرم وتخاطبني دائما بلقب سيدي وبكلمة أرجوك حملق جونز إليه بدهول وضحك ضحكة مكتومة ثم قال حسناً أرجوك يا سيدي أن تصعد إلى الدور العلوي حيث تستطيع أن تستقل عربة أجرة لتحمل فخامتك إلى مركز الشرطة قال جون كلاين بجدية هذا أفضل ثم انحنى لنا جميعاً انحناءة سريعة وصار في حراسة الشرطي بهدوء قال مدير البنك ونحن نسير خلفه خارجين من القبو حقا يا سيد هونز لا أدري كيف يمكن للبنك أن يشكرك أو يرد جميلك فلا شك في أنك قد اكتشفت وأحبطت بطريقة محكمة إحدى أكثر محاولات صدقة البنوك التي أعرفها جرأة وإصرارا لقد كان لي حساب خاص ليصفيه ما السيد جون كلاي وقد أنفقت القليل من المصاريف على هذا الأمر وأتوقع من البنك أن يقوم بسدادها وسوى ذلك فإن التجربة الفريدة التي حضيت بها تعتبر مكافأة شخصية بالإضافة إلى سماعي لحكاية جماعة ذو الشعر الأحمر المثيرة للاهتمام شرح لي هولمز في ساعات الصباح الأولى ونحن جالسان لاحتساء القهوة في منزلنا بشارع بيكر فقال أترى يا ووتسون، كان من الواضح تماما منذ البداية أن الغرض الوحيد الممكن من اعلان الجماعة الغريب ومن وظيفة نسخ الموسوعة هو إبعاد سمسار الرهانات في التفكير المحدود من الطريق لعدة ساعات كل يوم وإن كانت الطريقة مثيرة للفضول في الحقيقة حتى إن من الصعب اقتراح طريقة أفضل ولا بد أنها خطرت على بال العبقري جون كلاي بسبب لون شعر شريكه وهكذا كان مبلغ الجنيهات الأربعة حافزا لجذب السمسار كما أنه لم يكن إلا مبلغا تافها بالنظر إلى ما يسعون خلفه من آلاف الجنيهات وهكذا فقد وضعوا الإعلان في حين قام أحد المحتالين بالحصول على مكتب مؤقت وقام الآخر بحث الرجل ليتقدم إلى الوظيفة المطلوبة فتمكنا معا من ضمان غيابه كل صباح وقد اتضح لي منذ سميت بأن المساعد قد قبل بالعمل مقابل نصف الآجر أنا لديه دافعا قويا للحصول على الوظيفة ولكن كيف تمكنت من تخمين دافعه لذلك لقد كان عمل الرجل صغيرا وليس في المنزل شيء يفسر القيامة بمثل هذه التحضيرات المتقنة ومثل هذا الانفاق فلا بد أن يكون الأمر خارج المنزل ولكن ماذا يمكن أن يكون؟ فكرت في شغف المساعد بالتصوير الضوئي وعادته بالاختفاء في القبو القبو وهنا كان حل هذا اللغز المحير بعد ذلك قمت بالتحري عن ذلك المساعد الغامض ووجدت أنني أتعامل مع واحد من أكثر المجرمين برودة وجرأة في لندن كان يقوم بشيء في القبو، شيء يأخذ ساعات طويلة في اليوم لأسابيع عديدة متصلة، فماذا يمكن أن يكون مرة أخرى؟ لم أستطع التفكير بشيء سوى أنه يقوم بحفل نفق ليصل إلى مبنى آخر، كان هذا آخر ما وصلت إليه حين ذهبنا لزيارة موقع الحدث، وقد أثرت دهشتك عندما قمت بالدق على أرضية الرصيف بعصاي، وكنت وقتها أتحقق ما إذا كان القبو يمتد أمام المنزل أم خلفه، فاكتشفت أنه لا يمتد من الأمام، ثم قمت بدق الجرس، وقد فتحه المساعد كما تمنيت، وبالرغم من وجود بعض المناوشات السابقة بيننا، إلا أننا لم نتقابل وجها لوجه من قبل، كما أنني بالكاد نظرت إلى وجهه، فقد كنت أرغب في رؤية ركبتي بن طالح، ولابد أنك أنت نفسك قد لحظت كم كانتا بليتين مجعدتين وملطختين بالبقى كانتا دليلا واضحا على ساعات من الحفر ولكن كانت النقطة الوحيدة الباقية هي إلى أي مكان كانا يحفران وعندما أسرعت حول المنعطف ورأيت فرع البنك محاذيا لمبنى صديقنا أعرفت أنني قد حللت مشكلتي وهكذا فعندما عدت إلى منزلك بعد الحفلة الموسيقية قمت بزيارة إدارة سكوتلانديارد ورئيس إدارة البنك موضحا النتيجة التي رأيتها قبل قليل وكيف عرفت أنهما سيقومان بمحاولة الصرقة اليوم؟ حسنا عندما قاما بإغلاق مقر الجماعة كان في ذلك إشارة إلى أنهما لم يعدا يكترثان بوجود سيد جابس ويلسون بمعنى آخر أنهما قد انتهيا من النفق وكان من الضروري أن يقوما باستخدامه سريعا خوفا من أن يتم اكتشافه أو أن يتم نقل الذهب وكان يوم السبت أفضل من أي يوم آخر حيث سيتيح لهما يومين للهرب لكل هذه الأسباب توقعت قدومهما الليلة صحت بإعجاب صادق لقد قمت بتحليل الأمر بشكل ممتاز وبالرغم من أنها سلسلة طويلة من الأحداث إلا أن كل حلقة قد وضعت في مكانها الصحيح أجابني وهو يتثائب لقد أنقذتني من الملل ولكن يا للخسارة لقد بدأت أشعر به يتملكني من جديد أقضي حياتي في مجهود متواصل لكي أهرب من روتين الحياة، وهذه القضايا الصغيرة تساعدني على ذلك. كما أنك تقوم بالكثير من الأعمال الجيدة للبشرية. هز كتفيه وقال، حسنا قد يكون في هذا الأمر بعض الفائدة رام كل شيء، كما كتب غوستافلو بيغ ذات يوم، الإنسان لا يساوي شيئاً أما الأعمال فتساوي كل شيء انتهت قصة عصبة ذو الشعر الأحمر للكاتب أرثر كونان دويل تابعوني في قصة أخرى على قناة روايات مسموعة على اليوتيوب دمتم بخير